وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابَ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوق عذاب.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 كذبت قبلهم قوم نوح وعدوا وفرعون ذو الأوتاد وثمد وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب كل إلا كذب الرسل فحق عقاباً وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواقب وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب يصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أوابا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 فغفرنا له ذلك وإن له عِندَنا لزلف وإن له عِندَنا لزلف وحسن ما آبل يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض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 وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أم نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ كِتَابٌ أَزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ كِتَابٌ أَزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ الَّذِي آيَاتِهِ ليتدبروا آياته وليتذكر أول الألباب ووَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوْبَأ إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجيادة فقال إني أحببت حب الخير عنه ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفيق مسح بالسوق والأعناق ولقد فتن سليمان وألقينا على جَسَدًا جسدا وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملك لا يبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريحة تجري بأمره فسخرنا له الريح تجري بأمره حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطا سِكّ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَانٍ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفًا وَحُسْنًا مَآبًا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أن السني الشيطان بنصب وعذاب أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة من أجل رحمةً منا وذكرى لأولي وَخُذْ وخذ بيدك ضغفاً فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابراً نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عدنا لمن المصطفين الأخيار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 متكئين فيها متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم عندهم قاصرات الطرف اتم هذا ما تعدون اليوم الحساب إن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 وغسّقت، وأخر من شكله أزواج، هذا فوج مقتهم معكم لا مرحبا بهم، لا مرحب بهم إنهم صالون النار. قالوا بل أن لا مرحبًا بكم أنتم قدمتموه لنا فبأس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذاب قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا فزده عذاباً ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجلا وقالوا ما لنا لا نرى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 فأنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا, بشرا من طين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 اقتته من طين قال فاخرج منها قال فاخرج منها فانك رجيم وان عليك لعنتي الى يوم الدين قال ربي فانظرني الى يوم يبعثون قال فإنك من المضارين إلى يوم الوقت المعين. قال فبعزتك لا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول لأم أن جهنم مِنْكَ وَمِمَّنْ تَتْبَعُكَ من لَأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَتْبَعُكَ من مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ إِنْ هُوَ إلا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ